بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصلق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار واذا اجتمع الاسم واللقب وجب تاخير اللقب عنه في الاصحيح اجرناو لقب كبنوا اجرناو لقب كبنوا وجب تاخير اللقب او كتواجبها لقبك تاخيرتين لا زماني فطيح ده يا زماني الفطح ده نحو جاء زين جاء زيد زين العابدين نابوه جاء زين العابدين زيد اصل اميه اصل ونا وكث يشكو لنا لقب قد ويكون اللقب تابعا للاسم في اعرابه او كاتا قرئ اعرابها يعني يمكن لما مفعولات يمكن كان ويكون اللقب تابعا للاسم في اعرابه جاء زيد فعل وفاعل زيد فاعل مرفوع علامه رفعه <تصفيق> الضمه زيد تابعه يعني نعتي شيء نعت زيد كذا طبعا النعت علامتي ألن بيان عطفه بيان راسخ في الصفه لروي معناه ونعت لروي معناه في طبعا لروي اعرابه و دو اعرابيه يعني لين بدل بدل كل من كل كان رين أطفو بيان بوي النمر عليه ويكون اللقب تابعا أني كنتوابع الاسم في إعرابه كان <تصفيق> رين بدل مرفوعه كان رين أطفو بيان إلا إذا كان مفردين إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة إضافة الى اللقب. نحو سعيد كرز كرز إلا إذا كان مفردين بون ونع لقب لقب اسمك هذا كان كان مفرد السيد سعيد سعيد كرزين. كرز قرز يعني الخرج توركين شو شوان تنمين ما سنتانك دو شو توركي شوان اوكاشكان انت ايقاع قابوقا سكا كان شاي يمك سكا كان انت يكات يعني الخرج هذا تم. هو جاله. ها. بقارن الله هي سعيد كرزن. سعيد نوا. بلام كرزن لقبا. مادام هادو كان مفردة. نوا كان مفردة. و. كرزنش مفردة. أصلا لم حالته. يجب فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. أو كاتا واجبا شبك سعيد كرز مضاف مضاف إليه نحو سعيد كرز أما أقربون هنا عبد الله زين عبد الله زين العابدين عبد الله زين العابدين زيد زيد زين, زين العابدين يعني عبد الله بن منا عبد الله بطته هيك يعني هي كمك مركب دوامكان شيء بيت يعني مركب يعني تركيب اضافي بيت المفرد مفرد يعني بعكسها هل دوران كاريه ما دام هيك يمكن كان شيء يمكن كان كانت لاعراب كيده بتابع ايضا عليك يان الله بيان يان الله يبدا اما اجل هذ شيء مفرد اسمك او لقبك أو كانت دو اعرابها يان لي سعيد كرز يعني أليس سعيد كرز ليرى أليس إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم لللقب نحو سعيد كرز وإضافة بل أم لغيى لغي نغير راجح نغير راجح ويغلي سعيد كرز يعني با, با بتابع بي باشتنا بلا ما لست بقدر كان عليه وجه عند البصريين إضافة الاسم الى النقدي. ليك في كنهد جدرسة. سيد سعيد كرز سعيد كرز. بلى من كان كان بطل راجح به سعيد كرز ثم كتول لقبك أدبوشين ما هو. بويا وصفين سعيداً. أما أجر اللقب لجل اسم دا كوبويو. تماشايكي. أجر لقب اسم كوبويو تماشايكي. اگر هذين كان مركبون. مركبون. شيء اسمه كوت اللقب هر لو انا مركب. يام ليش كان مركب. لو حاولته له, له أنا علي شيء. علي أويد تابعه شبعان بيش عصف بيان بيه. طالما أجر هذا شأن مفردون أو كاتا. أكلي بإضافه. أقول لا بطلك أن بواجب زمن. أكلي بإضافشو بتشتريش بتابعه. جو كليكوا في كان هادو. طالما ما ويا أرجعه والله أعلم أويا. بتابعه ببيت. ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. لنيوان كنيو اسم داتتي ابن جاء زيد أبو محمد جاء أبو محمد زيد أي تعشفية شيئة لكي خيرين يا مادم كنيا لقل اسم ذاتوا ولا بين الكنيه واللقب مثلا جاء أبو عبد الله زين العابدين جاء زين العابدين أبو عبد الله فاشو كشتيا شيني لنيوان لقب لنيوان شيا لنيوان كني وينقسم العالم أيضا إلى مفرد ومركب بشواء كتير علم دعباش أكريد بوستر مفرد ومركب مفرد ومركب ليرى ما بس لوني جاريوها هي فتغنائي الزيدان جنائي الزيدون جنائي الفريدون فريد فريدون أو كان مفردة يا مركبة المفردة مفرد ما ليس من اويا مركبنا بلام الى مفرد ومركب فالمفرد كزيل وهند والمركب ثلاثه اقسام مركب صيغوره مركب اضافي كعبد الله وعبد الرحمن فمعناه مركب وجميع الكنى ابو فلان ابن فلان ومركب مسجي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 اتى كذا جاء قال امي بدر وشي سوا اما نحره ان أم شاء الله ينفذ النحر برقا نحره اما اج نحره, نحره يعني سبرق نحره فعل وفاعل برق نحره وهو ولم شخص برق نحره بسائر الدولات آسيان أو يعني هندو فارستان أومانا شندين فتح الله جاد الحقو شندين جملها يا ما يشخص وكشي وشاب قرناها شاب قرناها أفسد يبغوا يعني قرنا يعني ضصيرتاه ضصيرتاه أو شاب من الشيب يعني فيبون في شعب قرنها، لا والنوى شعب قرنها. الساعة بج جم... بكي بجملة لي جاء، عفوا جاء شعب قرنها. شعب قرنها هم يبيك وفاعله. النوى هو شخص. علما. يعني تأبض شر، لا هي شخصك. تأبض شر، تأبض يعني إيش؟ كي... يعني خلاف شخص بن بعل مران قوين ناوو ساعد بطا شررا اقد ساعد بطا شررا كيتا كو ذيباتكي سواس ويخر ساعد بطا شررا لا شرق عارف. المهم قصب اسم الاشارة فيه. اسم الاشارة علمي ايكي كثيرا لا معارف ضمير من مع باسكت و في باسكت ديت تسهل اسم الاشارة كيف سوى شخص الاستنشاره جولي كتير ماما يلا عالم كيف لي عالمي منقول ومرتجل منقول ومرتجل هل كلمه أصلاً كان راغب وعلم او كيف لي شيء مرتجل هو من زاكروس زاكروس ما يشيل لكل سنه معروف ما زينه شيء واسع ولم ناصر ما شخص الناصره ناصر نصر الدين ناصر افي ساعله بلناي الشخصك من اول شيء ناصر محي الدين محي الدين ناصر الدين أصلا يخوي بوه كان يا وصفك بوا بلناي الشخصك كان فيها نالو ابن عمر شن كنتك هيان زور له معلمه باوش ناشيه عمر اخواني يشكر عمر ابن عمر قال يسال لها هم ما قال ابن عمر كيها قال ابن عباس قال ابو بكر معروف. قال أبو علم دو بشل بمجورة بننقله عدم نقلته. علم زمانه مرتجله أصلاً لأن ربو علم عش ما ننقل كده. وهن هي في أوتريا يعني علم بالغلبة. السبب الغلبة. والمس المدينة. مدينه في خو ما نمشي هذيك التياجين. في هذه المدينة. في هذه المدينه او مدينه على النيل لما دنيخما نبلان المدينه مدينه كان مدينه مدينه النبي غنبري اسلام صلى الله عليه وسلم فهو او الدالنا مسلمانا بنكذا المدينه بوبشين وبعلم كهاج كاتب مدينه يعني مدينه النبي غنبري اسلام صلى الله عليه وسلم فهو بوبشين غلبه بوبشين وبتا علم جوري السيام جوركان المعرفة اسم الإشارة ما وضع المشارن إليه اسم او أو ناوية كادام داوبو كثيق يامشتيق إشارتي بو أكريف أويك تو إشارتي بو أكي أويك إشارتي بو أكي في حالتي بسرادية أغساً لها اسم إشارة بو يبقتي تفوريكاً أويك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 أكيد دور ب، أك أكيد دور تريش ب. كابو لا أسماء إشارات شنشتة مفرد ومثنى ما، مذكر مؤنث، وقريب ومتوسط شيء وبعيد. يا قريب بعيد بوي ما وضع لمشار إليه. ناري اسم إشارة ناري كابو كسي أشتكي إشارة في إدريدا نراو. وهو زال المفرد المذكرين. كحرف تنبيه للمفرد المذكر وذي وذه وتي وته وتا للمفردة المؤنثة يعني دلع فضان راغو مفرد مؤنث بس ذاب ب مذكر هسه ذاب بهذا المذكر وذي وذه وتي وته وتا معناها واش مؤنث تكتب لا تو وبدا ذي وذي تي تيتا تنفي تنش الغا خطوا دلف بها لكن بقينا تلاميذنا و وذاني ثانيب مثنى فما شرحوا ازاي بس نوني الرفع ده انا بنراه بباب مثنى وذاني للمثنى المذكر ورانتي الله في حالة الرفع ثم كان هاذاني لقام هذيني او كتبها نصب جر في بياع المثنى المذكر في حالة الرفع وزيني في حالة النصب والجر وثاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع وتيني في حالة النصب والجر في حالة النصب والجر وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا زمع شلد لجمع دام فرق مذكر مؤنث نما أول او أو مؤنث أولئك بالمد عند الحجازيين أولئك سهاء خلص لي هؤلاء أبوها أولئك ليوهات وهكذا حرف تنبيها أولئك اسم اشاريه أولئك اسم اشاريه بجمع جمع مذكر به شو مؤنث به بعلامه لا حجازي وبالقصر عند التميميين لا يبني تميم لا او أو يظلم ولكن اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى هر اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى اولى لا اسماء موصولة يخمن، أوه وبس أو بفرقته لنيوان اسم إشارة اللي قلت فيه اسم موصول. لخبزة هي هيا من لفظ ذا ناقصة توه. أولئك ما بيبغى أولئك غلطه أولئك أولئك للفظ ذا ناقصة بس لخبزة توه. كابون أولئك بقصر لغة بنسميه بطلع من لغة فصيح. لان لغيبه اصح كفصيحه او اي اوانيش لغيبه اصح بقران زهات ها انتم اولئي اولئي بهم زهات وما تحبونهم هؤلاء بناتي بالشوا إن <تصفيق> ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهؤلاء بو جمع دي شبو مذكر دي شبو مؤنث عاقل شبو عاقله شبو غير عاقله شبو الشبون هنا هؤلاء بناتي ومؤنثاتها ها انتم كمذكرا اولائي وكمذكرات الجمع ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك بغير عاقله جواب بو بوو بو بو مطلقا بو مذكر بو مؤنث بو عاقل بو غير عاقل بس فرقة كهلا بين حجاز يكان و سميم يكان بزانا ايش يكان بمده ايش يكان بقصر ويجوز دخولها للتنبيه على أسماء الإشارة هاك حرف تنبيه واجب اشنيها تعني نيه يعني ويجوز دخولها التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتين وهاتين وهؤلاء فمعنى ها شونة السليم وإذا كان المشار اليه بعيدا أقل أوي إشارتي بو دور بو لحقت اسم الإشارة كاف حرفيه تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المحاطة اجل أويك إشارتي بو أكيد دور أو كاف كافية أشي تسر كلمك فالاسم إشارة. بون زاء لتزاك. فزاك زاند مشار إليه. فشيا نزيك نيا. دولة بعيدة. بون أو كافيك أشيت السزاء. حرفية. حرفية. يعني حرفك تنها بس. فتصرف تصرف الكاف الهسميد. شو نجد هسميد كذا. بون منو تب زاك. زاكو ما. ذا كنا بوشيو. شو اللي كافي إسمية بوشيو إلى ذي ليظهر وعي يعني تسمية وجمع همشت كاملة الأعداد. ولان أول شيء عليه كاف بو بعيدة وكافه تشيها حرفية. ويجوز ان, أن تزيد قبلها لمن أشتونيت. لانك يشكي فيش فكاه نحو ذلك وذلك ذلك و ذلك و يعني و ذلك لا ذلك و ذلك ولا ذلك و ذلك و ذلك و ذلك و ذلك و ذلك و ذلك و ذلك و ثاني لك شو نابد لام ورناجر مثنى لام ورناجر ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع فجمع إذًا بلغى حجازي كان بنا هؤلاء ك هؤلاء أولئك عفوا ها أكلابه أولئك أبيت بس أولئك لك نابد أولئك لك نابد لام ورناجر ويولا في الجمع في لغة من مده و تدخل فيهما حال البعد الكاف لحالتي دوريتيدا تنهاك كاف اشيته سري بونما اولئك اولئك لالغيمن مدى الحجاج يكن اجل لغيث من كان به يمين اولئك لالغيث اولالك اشيته سري فالغيثني تميم لامشيته سري نحو ذانكما تانكما واولئك وكذا لا تدخل على المفرد إذا تقدمته ها التنبيه نحو هذا هذا ناشت السري لم, لم ناشت السري فيقال فيه في حالة البعد هذاك نالها ذلك لم ناشت السري تنها في عمير مساله قريب ومتوسط وبعيد هل العلماء قريب من نهايه وبعيد ايش هل العلماء علين باق الجمهور علماء علين با قريب بو متوسط وبعيد ايش مثلا هذا هذا بشيء ذا ذا هو قريبه ذاك بعيد ذلك ابعد ابعد قريب ذايبس ذاك بو متوسطك نزور دورا نزور مزيكا ولان ذلك كلامك يفيه ويا او بو ابعد بو دورا تلابو او, أو مذهبك مشار اكا تسير قريب ومتوسط بعيد مذهب جمهوري علماء ولو عندك المحققين الين نت انها مزيكا مانعيا دور مانعيا متوسط مانعيا ويشار <خصفح> الى المكان القريب بهنا او ها هنا نحو انها هنا قاعدون بو شين بيت بو شين بيت هنا او ها هنا نحو انها هنا قاعدون والى المكان البعيد هناك او هنالك او هنالك او هنا او هناب بكسر او سمى بفتح سائك نحو واذا رايت سمى سمى يعني هناك يعني هنالك فابو هموا اسمائي اشاره ليلى وابزعم هموا اسمائي اشاره قلنا قوته هذا المكان هذا هو مكان البكالوري هذا المكان ذاك المكان اسمائي اشاره هو مكان البكالوري بو غيري مكان بمكان بو رجل هذا رجل هذا مكان اسماء يشربوا مكان بمكان بلان بالكاذب هنا ها هنا وها هنا هناء ثمناء هنالك أماناء اسماء إشارة بو مكان يعني لقال أو إشارة بلان إشارشن بو مكان بو شتيرمين فماذا في أوان تل اسماء يشربون بو مكان بو غيري مكان لفرق أمانا هنا وها هنا أمانا لقل أواني سراء لقل ذاو ذاني و هؤلاء أواني كباس الكفر كان أوي أواني أواني كفتين بوما كان وغير مكان يبقى فلا معنا بس بوما كان بقى كابون لقل أوي اسم إشارة عن أنجا الظرفي الشن الظرفي الشن هل يفعل لواني كباسي أكاد هنا ها هنا لكا هنى هنى هنى ثمى همو في ألي اسم إشارة مبني على كذا في محل نصب على الظرفية يعني كاليرسدها هذا ابن شي ابن الظرف وكو هذا هذا زيد أو كذا مكتدى خبره اسم إشارة بلان محل لكي مكتدى بلان أمانا لا أمانا ألتكو خاصا اسمي إشارة بس بو مكان شو يعني أن نوقع لجملة في محل نص فصل الاسم الموصول يتسارعني كتلة معارف. الاسم الموصول مفتقر الى صلة وعائد. <تصفيق> اسمك موصول بيت. فكوت من أجر نوع الاسم المبهم. بو في الاسم الموصول يعني. موصول يعني موصول معناه بما بعده اول درسنا وين يعني اسم موصول وايش نسمي له موصول موصول معناه بما يفهم معناه بما بعده السبب علم جاء الذي اجا درسنا جاء الذي معناقه هو ان لينت هناك غير الا اديه يا جمله يا شبه جمله بيهي بو ثوام كردني معنقه بو المبهم موصول بو يا كويس تي كينغا بالان هي يا من هم جاري حبلی کراکی شه. دیر و کدش بیا ک. آجیت نزیک دیواره که تر حبل که نگاته. ازتا و حبلی کراکی شه و ک. فرشی ک زوری لی دایی که دوباره هندی کما ما و بوی توایی که تو هست سلام. بوی فرت سلام دگر ولكن او هو ان يكون هناك من يكون هناك جاء الذي هناك من جاء الذي من يكون هناك جاء الذي هناك فعل فيها هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يكون هناك من يكون بس من ما هو هذا؟ ما تأبوه فهو جملة ما تأبوه فعل فعلة أظن جملة ما تأبوه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ويوجد ذلك يعني هي الزودي لنا ورقناك لنا وجملة ذانية فهو هذا ما هو الذي ترى فقط وقناهني حب لك أو كوان ورقناك وموصولك قارشك كذلك وزيادة هذا تصل موصول. توابو اسم موصول مفتقرة الى صلة اسم موصول او ناويه فتمشي بنصلاها يعني سنا او بكماسم كده اي عائد شيء عائد او ضميري يتبقر يتواو هون جاء الذي مات ابوه اذا تنمنا جاء الذي او فعل فاعنته او, او موصولك ايه. مات أبوه أو فعل فعليته صلِي موصولاً بس لناو صلية عائدة كي ضميدة كي أجرته أبوك ب موصولاً كي هو في العائد هند الجار كان حسباً هند الجار عائدة كان حسباً الاسم الموصول مفتقر إلى صلة وعائد وهي وهو ضربان نص ومشترك اسم الموصولة مثل دوب الشواء هذا معنى نصة وهذا ما معنى مشتركة نص يعني, يعني مختص نص يعني مختص يعني بتاعيبات يعني هار دان راون بو شتيكي تاعيبات اللذي دان راون بو مذكر المتيب ومؤنّث طبعا همدي فشتك اسمع معنية تاعيبات مين بو نمان ما بو مفرد ومثنى وجمع ومذكر ومؤنث أشياء طالن الذي التي كان هبشي تنهبوا في مفرد وكذلك وهو ضربان نص ومشترك فالنص ثمانيه الفاضل الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع الذان من مثنى المؤنث في حالة الرفع فمن <تصفيق> ذان شروعه والذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع هذان والذي واللتين هذوك في حالة النصب والجر ده عندي النسخه حالتين النصب والجر اللذين اللتين والان اولها كما فسيت إذا أم أولايا لقل أولايا بني تمينا وكيفوان قصرا ما فرق أنت يا ليرواونا هاتوا لن هم زكونا مكونا هاتوا بما أزانين لجملة اجرتي من أما اسم موصولة اسم إشارني على لغة بني تميم والأولى <تصفيق> والذين بالياء مطلقا يعني في الرفع والنصب والجره جاء ملجا الذين رايت الذين مررت بالذين شكل الرفع لجرد نصب على جر ذا ارياء بنياء مطلق لجمع المذكر مذكر وقد يقال اللذون بالواو اللذون بالواو طالما ان لم هنا لا اياني توا في الذين كن الذين لا الذين تمشى شيئا لا منغونيا الذين بالتشفيف هل ان فلان يشدد نسر لامك كدوا الذين فاستما شيئ اللازون لانك توتو او لو اللغه ده كهناتا وواوك لا من كتري بزياده كيف الرسم في حاله الرفع والنائي بيع والنائي بيع. ويقال اللواتي هل بياء بجمع المؤنث هلس يك امانه بوشي وجمع مؤنث لكاذن وقد تحذف ياؤها يعني في الثلاث واللائي بكسر واللاتي بكسر واللواتي بكسر ويك وقد تحذف ياؤها يعني هلس جيده امانا موصولا مختصا كثيره النص نحو الحمد لله الذي وهو مذكره هي تعالى مذكره ن مؤنثه ن بنا، بوخ تعالى او صفات مخلوقين جورجان ملحذه بعقركان جمغهان اورنشي كاوخ فاتي وهو رب الذي هو كل هو الله احد اي قلنا هي كما قلنا هو هو بو اسمكها اسماك اسمكان مذكر النجم سماك مذكر يا مؤنثة سمكان او ذبيعا اذن مؤنث بيا قالتا تنبئ ماك تنبئ مؤنثة طالما مذكر ومؤنث اسماء كاملا يعني, يعني او لا تذا اسماء مذكر بو معنا وكن اسم وكن اسما مذكرا اما وكن مسمى الله سبحانه وتعالى لا يقال فيه مذكر في حقيقته ولا مؤنث فمن اسماء الحمد لله الذي الذي ما بس الله كزف بكاء لف جلاله لا الذي صدقنا وعده <تصفيق> قد سمع الله قولا التي تماشا التي في تجادلك في زوجها واللذان واللذان شو رفع وبوتششة بو مسناية يأتيانها منكم ربنا أرنا الذين أرنا الذين أظلمان شو نصب مسناية الذين و والذين جاءوا من بعدهم والذين شو رفع وبوجمعشة جاءوا من بعدهم وَلَّاَئِ بَيَاعِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيُبِ يعني او افرطانيكا حيو بيان نماء وقوربون واللاتي وَلَّاَتِ بَيَاعِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ وجمع بكاري هنا باش on